ليس البر أن تولوا وجوكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبي وآت المال وَبْنَ السَّبِيلِ والسائلين, وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابَ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَ الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ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 124. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيراً للوصية للوالدين, للوالدين والأقربين بالمعروف حقاً على المتقين 125. فمن أعلمون 119. ويبدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم 110. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه دین آمن کچی بال کما کچی بالل دین میم کبھی کم کم کچی بالل دین میم کبھیر کم لال کم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 شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ مُدَلِّنَ النَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ یوری دیکھ مل سوری دیکھو مل تک میرا مدا اللہ تشکون سر بنی فائنی پریب فنی پری من جی بو د جی بولی ولی امی نو بیل یورو سو دون اہل رکم لیا مفت ہن بسم تم لیبس مؤ نم کو فَإِنْ تَخْتَارُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوا وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الفجر ثم